إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مرث لنا في سبيل bi la yu a